الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أستعين إ ه د ن ا ل ص ر ا ط المستقيم صراط ا ل ذ ي ن ではあなたの声が聞こえるように思っております。 قوماً ولكن ب ا قوما ج ه ة فتصبحوا الله ع م ا فيكم احب م اليكم الايمان 「私の手を借り م くれた人間は何人かいるか知ら ل い人間は何人かいるか知らない人間は何人か إ るか知 ا ない人間 موسوعه النابلسي ل ا ع ل و م الاسلاميه حتى تفيء إلى أ ل ش ل ك ه يحب الهدى م شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا لعلكم ت ر ح م ا ع ي 「私の名前は何でもいいです」 بئس اسم الفسوق بعد ا ل إ ي م ا ن ومن لم يتب فهناك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن افلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أ ي ح ب أ ح د ك م ان يكن و لحما فيه بيتا فكرهته واتقوا الله إ ن الله تواب ا ر ح ي م